تؤمأ اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد را من ايات ربه الكبرى افرئيتم اللات والعزى ومنى الثالثه الاخرى الكم الذكر ولهم الانثى تلك اذا قسمة ضيظة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 وأن ليس للإنسان مَا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى